بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ممر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وَنُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْمَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّابِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقَّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ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 إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مدّناها وألقينا فيها رواش وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون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 فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 وَالَّذِي خَلَقَنَا مِنْ قَبْلُ مِنَ النَّارِ سَمُومَ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبن إسحاق يكون مع الساجدين قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأستدل بشر خلقته من صلصال من حما خلقته من صلصال من حما إمسون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعمة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعكون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سرفا إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم وعدهم أجمعين لها سبع أبواب لها سبع أبواب لكل باب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 إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشر فبغلام عليم قال أبشرتموني على أن نسني الكبر فبما تبشرون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 فاعلين لامرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها سافلها وأنطرنا عليها وأنطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين وإن كان أصحاب العيكة لظالمين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 الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين